بسم الله الرحمن الرحيم واجفت بيان العجف والشفر والوجه والليل زيات هل في ذلك تصبو سريحك فلم تقف ربك بعاد رمضان في العباد التي يقوم بمسلم هؤلاء البلاد الصمود الذين نظموا فاخرم الله واخرم من ذي الاوثان